أختي الكريمة إذا رأيتي من أحد صديقاتك ولاحظتي تجاوزات ومخالفات ومبالغات وأسلوب عجيب غريب تستغربين منه وتتعجبين منه سواء كان ذلك في قولها أو رسائلها أو تعاملها أو فعلها معك فخذي حذرك وانتبهي واحذري وكوني حريصة أنا لا أقول أسيء الظن بها لا فالأصل إحسان الظن ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن كيس فطن وكما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكما قيل لست بالخب ولا يخدعني فلا تخدعي فقد تكون هذه الصديقة صديقة سوء وتريد أن تدخلك معها في دوامة الحرام باسم الحب في الله كما تزعم تريد أن تدخلك معها في دوامة الحب المحرم والإعجاب والعلاقات المحرمة ثم شيئا فشيئا حتى يصل بينك وبينها مخالفات شرعية وعلاقة محرمة ثم شيئا فشيئا مع خطوات الشيطان والعياذ بالله حتى يصل بكم الحال إلى الفاحشة المحرمه والعياذ بالله التي يبغضها الله وتبغضينها أنت ويبغضها كل مسلم مؤمن غيور فكوني حريصة على دينك وعلى عفافك وعلى نفسك وكوني حريصة على ثقة أهلك التي أعطوك إياها وأنت بإذن الله عز وجل تستطيعين ذلك أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاختيار الصحبة الصالحة وأن يعيدنا وإياكم من صحبة السوء وأن يوفقنا وإياكم إلى الخير والعفاف